ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء خالق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء وقين لا تدركه الأضطر وهو يدرك الأضطر وهو اللطيف الخبير قد جاءكم. بطائع من ربكم فمن أبطر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نفرق الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو لا